إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم, وهم في الآخرة هم الأخصرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبص لعلكم تشطلون فلما جاءها نودي عن بورك من في النار ومن حولها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 لي لا لَدَيَّ لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى سرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مرصعة قالوا هذا قالوا هذا سحور مبين أعد بالله إن شاء الله جم الله الرحمن صورا نوح أمر على الله صورة النمل صورة مركب سوداء يبين كميتها تعتم يدا قال سبحانه ألوحوه يتاسفين مين تاسفين وحروف تعيس ورحوه بالعوضان إلهي بأيك أنك ليه على الغضاء فساسحهم كل هذه الآيات القرآن القرآنك عاديه في ويه وكتاب كتاب ويه كان مبين أو عقل كتاب كتاب كان وحنون وبشرى بشارة ويه يؤيى هاي إلى أي جي سؤال جاء رميسان الرسول صلى الله عليه وسلم لسول ديه رميسان أيو أي لواصون أنوني بشارة. الذين مرت على شفاههم منط وقوة ولباد أيه. الذين كوي ويج يقومون الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة زكاة بعية وهم يبغوا دل آخرة آخره. هم يو يو قانون الضبوع عي صلاة هم تكانيان زكاة ايوبان مارنكا اخرين جرو مارنكا ليس ساوي اروا المركزي وهيو شقيت لسين ايي قوانا يقينسين كو هويا المؤمنين تغ بشاره ويا كتاب ايو قانون ان الذين كو لا يمنونا ارواش نيل اخرتي اخروا لهم يغا اعمالهم عمل قاض ايمان كن روح اوود دي لكن روح عن اله هي كتاب كسر واسمين امامهم من هو فاسطها وعقول لحنول يأدون كان سلع اله شيخ وتعالى وراره إلا عدد عدد ايوه وحا الدنيا ده هاده آل ها يستعينه هو اسلام ها يسدلان اسلام الشاكتور ده ايمان كن ويبري هاي وضعيف هاي فعرضنا ده آدي آد بيسدلان ايوه وحا يدونه honnba ma yenowsha kayne guca gaa wannaba hoosawtey guri wey oo hatta diyaarad uu ka soo degan inta leeyahay ma laa guri diyaarad uu soo degaa indhi si saggar aan ka ista marka asa la yiri weey tavleed oo oranada tavle qoha ninki gurigaan iyo waxan salaaystay oo is dilay adunki waraaqo qoraa oo dhigii wakhwal نال الى حسو شريعي يا رب كون لي يا توسن سبحانه وتعالى إيمان سين الى قلبي يسد الجنين على بذكر الى الله تضمن ان الخروب صابرت البيضتك خير في قوسرفك اه عيد جن ادون كان مهاجره جن روحا غالين ادون كان جنريس وستافر غلين لو حوى اطمانياده وحا قلبك عيا ودغيه الى الهك وكعصنيا بل ايوه المكل الجيدان ايانو انت والول ايو والبهار ايو مشاكل ايو وحنا فقوده ايو والوديله ايو وفقري ايو كان وعا صعب انت هم لديس وهلك ليه واخرك لي كان انت بقلال اي كلا جيدان ايو مرجع الله سبحانه وتعالى بتقوليني ان الذين اللي ايونا بالاخرة تزينا اللهم عمارهم عماش راضيح فمي الاله سبحانه وتعالى اي كفقان ايانا شهزانك ووقر ايان اي يعملون كوة تحول السين هنا جيران. أولئك الكوات الذين وقووا لهم مغصب ناري سؤول عذابه على التكييف سحن وقوى عمل قادي شيدان وقل حيوم على التكييف سحن أي إليهين وهم يوم في الأسرة كأخران بحيوم يوم على الخطرون وقوى ضده وقص الله رب العالم عليه سبحانه الله القرآن من الذين حكيم بلغت كتابك عليم الله حكمت بالبطن ينقفل قول كيسي شرعي كيسي قدر كيسي أن ينقفل الله أكتس كتابك كيسي الله عليم العلم بالبطن وكما يعلم العلم كيسي في الروح كتابك مرم إنه وسهد الجهول يقان له هذا يعطيك على حق بلينه يسجل أي الله يكوكرة سبحانه وتعالى وإنك هذا لا تلقى لا ولا القرآن من الذين حكيموا عليهم وذكرت فسو نبيله الحالي سورالة دمكوحة بلان هنبيضة كوحة بلان وحصل لنا ورسول صلى الله عليه وسلم كوان بين ايباء اللودي بأي مركب وماذا هو دقية واحة كل عاي لوقا اللقاء ورمي وذكرت وسعد الوقت قاله موسى الياهلي إني أناقو نانستو إني أناقو آنستو وان اركاء نارا مضبان اركاء ساتيكم وكما لار بلان اله الكتاب يسكوه ورميه marku madiyan iyaka soo tabo haween fi iyo arigii siwate ayo haween qaboo oo ku yahalkan si in aanas tonar saatiikum wa in kakeen war oo wadadi ruhiqa ka saheliyo oo waatiikum اوه قولي لقبصه و قولي قولي بحشه لقبصه مش هكوار بحشه قبصه ماذا قولي قولي قولي قبصه ايو لعلكم تسترون لكيس تسترون الحنب اجبته ساب اكل عشان وعدوك ستان ايام ايديين كان ايا لا لا بد ان نكسر اما خلق بانكسر هين اياه الله ينوشه اياه اما دبك ايام بحل كيان اياه سان اكل على نون محانت فلما اجاها dabki marku yimid dab mahay aanur bohaw oo markuu yuu ka dageeyey geedaha kan ugu ee ugu caalan badan oo iska iftiimayo markaasuu ee gubay xorbugu mise aanur qowshayshaa geek ila samada ilaahay subhanahu wa ta'ala aya marka uu dhawaaqay fala ma jaha nuuti oo walow dhaaqay oo xaligu man على mar dabka duushila wa nabiilay moosir wa ashaga ladkiisoo oo ahal kii jago adiga awad barakeysan wa man hawra wa subhana allah rabbil alamin taasu ilay subhanahu wa ta'ala wa ay yiree ilahay subhana sawu dawaqay ma jaa ah geedkii nurku ka baxay markuu loo dawaqay oo من حول النار لان بطل كمدع جنوه يجير كده يسوي كهرة كله واوي من روح في النار على النار بطل كمدوشي ستاقا هي نور كان بركيه البركيه ومن حولها ناوال بركيه وقال يا سنو عليك وسبحان الله رب العالمين الهي با بالزهن عالم كالرب جاء يا موسى راح يجي يا هذا الكبه اللوسي ودى موسى انه شاني انا اعلوه الله معدود كبه نحيب العزيز الحكيم بنايك اصفاك اسكالوه ايه معي الله عصاك عساك وش الطور مال اذلاه وكريه اهتا هيركيسي ده يسلو وحاق فغمالي عموه نور كان ايه عجايزكي وحاسلو هاره عصينا كاكا علوه وطوبرت وألقي طور عساك وش هذا فلما رعاها وشي ماركوهاكي تهتزو الى ضبقاق يسو صعصوانيسا كأنها وحاج مودا سيقصوانيسا ج تعيوه ايه مصر ولا مجدرا ووجه السريح على وياي من عري ولم يعاقب عربتي فيه ماشو كعري وشينا كمسي وجه السريح مصر وفيرينا وقلنا مركا سبحانكونا يا موسى لا تخاف عجائب والله كل ما يقول الرفقه كل الوضع جيد كان قويين وصعي السريح فيما يقول هذا الله لا هذا نورك صدري نورك الهي سبحانه وتعالى وشي تعالي ايو ما كان سو اراي وربي سبحانه وتعالى وطريقه بنيانها من بنيان به كانت كانها الجانوري بس ايات ايات الظلام ايو دقه قاكهه سوسونيسه هذا هي مسكن صروت ايات دقه له مركو ولا مدبر ولا وسيج سريع ماشي وشي خاصه خصوصا من يجوك كجسيه مدبر ولم يعقد دب يعربتي سأمصر المقنين وقلنا مركزا نكون يا موسى الله تخطى عبصاني عجائب أركيوه يوح لقى عبصر عبصاني اني اني قال الله يخاص ما عبصداني لدي اكتر على المرسلون حصول باستهيو عليه سبحانه وتعالى حصوصنا اكتر ما عبصداني حبصاني إلا من مدمو ينظرم ظلم السبين مفتس دلميه مخلوق دلميه إلهي عاسيه دلميه ثم دلمي. بدل حصن حضنا ظلمك كذب والثمائيو كو بدلا حسن يواناك يا خير بعد الثوم الحمان كذب فينا غفور روح وانه ضافة روح كستو أنت ظلم السمائيو ظلمك كو خير يا طاعة يواناك يا وحي وخربينه هجالجيو إلهي سبحانه وتعالى وضافيه روح أسع عبصة إلا من روح عبصة دمه ظلماء إلهي سبحانه وتعالى عاشيو ظلم السمائيو ثم بدلا بدلي بدل ظلمك حسن بكو بد خير يواناك بكوبة دي لبعض الصوين فلين اغطره الله فلين وادخل جري يدك ادعان تالا في جيب جيب كاي الجري دون تالكاس جري تخرج بيصادح ادعان بيضاء يضع من غير صوين او مبارس قدو يضع او واحد باتان انا كنت احجيلي ايه صادح يساك على موضوع الحالي تايو سجال على موضوع ضمن قضي يوبي كنت احجيب تايو او الله وصيني الاسرعون اللقه فرعان حجي السيادي وقومي سجلك على مرض معزول انك هلطتك وفرعان لأك والبطن كميدي ينهضك لك هو هو ايه اشي ايه جعانتا نهضك وادخل يدك الجلي في جايك الجلي تخرج ويصاد بها بيضاء يضع عضو من غير السوء ان انضرف تمام في تسع ايات حالة اتهاي جعانتني سجل على مرضو الى فرعون اللي اتسغلك على مرض سغلك عيدون وقومين اللي اتسانهم كانوا قومهم فاشقين فرعون يقوم كيسوا وقلوا اتفقارين فسط قولوا يطاع على صيح وذبحان اتفقارين فلما يجاهدهم آياتنا وفرعون يقوم كيسوا فلما يجاهدهم مكاوتنا آياتنا عيدها مجي موسرة حالة يسايمت بيانه وعط وآيات اله الحقي سكت من المجزة هنا يسايمت قالوا هذا السحر المريض وحن ايات كن وا سخر سعاد وجحد دبو اليويدين ليها والحال و سقي قناتها دي ولحال بيدين ايش سقي قناتها ايقين صيد ان فصو منفترض ان من كريم و اله الرغوجن اي او حق شاو كان كيري ان و حن كيسن كرو او بيدين تعالى ظلم يوغلون بودير إله <سؤال> سبحانه وتعالى إن دة ظلم بالهم دة كعبدان صلاة دة كله فلول متقبرين به يشجبون صنظر فيه كيف أصلا كان عقاب المستدي كوي بركة فساديه إيه عايشين إيه تواصلنا مقتشي كونا لودجا يا الله عليه وسلم بين إله الله يرسلها عن كوا إن قدرنا صنظر كيف كان عقاب المستدي ولا قرأت سينه والله خلاصينا وان المنبثن اي لا بابا ما وقال الحمد لله الهي بحمدي الذي علي فضلنا نغا فضلي على كثير وحبدان ومن عبادة من عباده كمده المؤمن ولي ما غالده حتى قومه اكثر بذن بالله ذرات من الชีพ لا يا صاحبي مركو إلهي سبحانه وتعالى وحا وسيرف ساوي حمدي ودونا نقده واقيله بلان تقاوي لله الجدنب ilaahay wuxuu jeediyay mid walba waxa la siiyay cilmi diisi iyo ilaahay subxana wa taa wax badan uu ugu daray waxa ilaahay ka waraabay nabi sayyid Sulaymaan nagaasay inuu adduunka dhan uu xukumo oo xataa quraan jad wasan soo socoto wadaal kale maqraw oo cilmiyadeen ka mid noqoto oo malusho doonaa oo u tagay marka waxa وإلهي سبحانه وتعالى وحل السيئ بيت وقال وحيدا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من إعلاد المؤمنين وهو أول حليس سريمان داود أبي رحمد حليس وقال وحيدا يا أيها علم يا أيها الناس ضلوا علمنا وأنا رباري رب من تقدير دا شمبرت هذا الكذب شمبرت حتى وحيد كوهد سواء نتعناه ووتين من كل شيء وحكف وحيدا إلهي سبحانه وتعالى حتى الجنكا انو حقهم ايا شعبين ان هذا وحا ليس لهو القضل المبين وفضل عثل وانا الهي بنكو حمدهي وحشره ولوسو الشرير للسليمان ينوده الى مالي سيور من الجن ايو والانس ايو وطير او الدونكا صار المخلوق وحا شعبه حقهم ايو نقول لكم الدون حتى الجنكا عيضا وحسا الهي شاديم. سبحانه وتعالى وضيئة شم برتصر فهم يلزعون وليسو علي ناوه وقر اي رايه وقر فهو بذيني وقر اذا مذيبا لسجو الجو حتى اذا اتو مركي يمادان اذا مذيب على ود من يوه يوه يوه يوه يمادان على ود النملي شن, شن اه قران جو قدك قارض النملة إذا قران سبحانه وتعالى waa kaaraysan fahri santa halkan laga bilaabo ilaaha waxa yar ka waxays halkan hadayna nabaan iyo waka iyo ameer yahayna ma saac nabaqayow wahuu albaata quraanjada saa ilaahay noo sheegay way ku socota nabaan waxa wodo ilaahay oo gariye oo ku hagaaga male waxa wodo uu u qari maaw iyaka dadbayn laan quraanjada waxa waa ameer beer quraanjadi ma wax yariba waxa la sheeg markay yimaadaan cala wada fulo masaaqana ku gudat cagaro ila ay aad qoray joogta marku kusoo dhaw yahay hal shay wala godadkiin maxay taabta tahey raayih damaan ku yusayn idin burburinin suleyman iyo wajirudo oo blaash aanu yugo loogayn فترسمه بقولي وقصلي بحكي الحارويا وقران جل وحده هذا الكارج جلنا يو إلهي واحد وسليسو ويناوي هو من كل شيء فترسمه الناس الإيمان ووقصلي بحكي الحارويا بالقصلي يو الكعدي من قوليها قران جل هذا الكارج ققصلي وقال وصي خبي خبي جيو أوزعني يو, او يو إلهامي أنا أشكر النعمة إلهي واحد ومرور بوجودي عيني يوسر المستحيل مرقز إلهي بكوش إلهي وبيقول إلهامي أنا أشكره هنا كل شفرون نعمت نعم الله إن ألق النماذي أنعمت علي قال النعيسى وعلى والدي رواه الأشعو النعيسى وأنا أمر الصالح إلى يقول هن ترباع عمل كصالح أقول برهلك عمل صالح إلى ينص جعلين بعدنا ما يري إخلاصا إلى يمتجعله وحق هذا الرجل وأدخلني إجلي برحمة كان خير سال waxay يجري في عبادك ka saleeyeen adawu salihinta ay doonayso ilaa qow iyo badh waadaw wan kasareeyay musdiinada tii lama weynaan ilaa wadaw salihinta إله badan iga إن ilaa ku يجري gudaro in xayso jamada igiri saasud ilaa uu bariyo waaa marku ilaahay si isku weyniin ilaa ay mar walbaxii gaaran ayaa ku si shukriya la in shakartum wa ilaayhi kullaaba qaraato oo qalbiga ka galato araga galato jirka ka galato ilaahay ku abdaado ilaahay ugu shibido ku tawaaducdo la isku wayeyeen ilaahay waxuu badineysa subhaanahu ta'aala hatta waswa baahikan uu qoslay uu أنا شكرينا إن كل شبريو نعمتك النعمات الله تين عمادي أنا عنط علي عادين وعلى والدي رضي الله شناعون نعمي وأنا عمر أنا عمل وينكسن سامي إلى يتوصل كوف وأنا عملك مفضو مو هو دغاغ كتب والكوه الثاني سوى كعجيز ما قام كتب حتى وأحرب كوف ودبي إلى يقود وقت خيانته أنا دعيس إلى وعيسى تراب روكر ماي رادس إلى وفانو إلى يقولهم وان اعمال الصالح ترباه او رالكتا وادخلني ايقالي بالرحمتك محرس اله ايقالي في عبادك صالحين اضماره صالحين انت بحور وتفقدت ضيرا شين برتبو بارتان كسمي فان واحد مقاني يوكاسي ان هو واحد مقاني يوكاسي بار بارك هو واحد مقاني يوكاسي جلاني ساحالك ويجي هاي فقال ويحوزي لما اللي محاق يقول عايور لا على الهده شمبرك هدوك اللهم حانه واركين ام كان موحوع على مال يلغى بنا قوة مقال ميون مقيم نسانهم بقناة يا فقر صاوه ويزن كجراء اساس شمبرك كجراء هدوك ماركين محاضع حيوصلين تبهان بيع ايو داني ويانو ايو ايو باعر لا لخصوه يقولها ويانو بيع ايو يقان ويقولك هاو صالب بيع ايو كجراء ينتج جوران وقرطول markasni lawaadibanna shinbirkaa wan u qabaay alaaban shadiid yaanan baa la u wan u qabaaya alaaban shadiidil iqabdan oo qay ku fasireen ka gorayaa weesh baalash shinbirkadii baalashaa goraydeewu quraan jeeyo xalba cunayo qaas ku carabayaa ku doolayaa nasha dana او ييجي الثاني، أما وريه كاني بسلطان المبين، حجع عد ويوحى وكم قين. من لحق كم أول؟ بتكاس الكمية شنبره كاس الكمية عيران. إحنا مركو كم قين هيك. أما دليل عبد وريه كاني حجع عد أو الوقن أوحى وكم قنا. أما أنت عشان قصة ماينه، بعلاقة كتفي يا عموان جورعي. مركو نبي سليمان. شنبر كاسه ونجاده وكم قنا. مقناشيم وكل غير بعيدين. وحن فغين مضجعا من ايو مغراوي مركو سلاي فقال وحي احط وان طار على وان بما لم تجي وحان فحر قالوا الكبار ويقود البادله وجيد تو وان خاب كاني من صراحي تلك السواله بيقي بنوا ان ور او يقين لهو ورك عجيب كابوك يعني وياكوب الدار، طمأك تقول نجاليه، وهم ما كانوا ما وقتا قليل وقت يربو والله وضعي. لو ورعب صاركي. ما غنى، فقالوا في أحد مركوب والله شايل وحفر كورة عين وياكوب الدار ينفجر لو عدن على هلا نفجر، أما ورعد مركز وياي وياكوب الدار، فقالوا في أحد وان طال وان صار كي معلمت بدي معلمت بدي وها نغدو وان كا كان وان كا من سوا اين ذلك سواله هو يمنه انبا يقين ما كان ور الله هو وجد اني انا وجد وان هي امرات طمبان هي تاملكم وقرض اعوذ ملكت وحا هو هو خوين ووتيد ولا شهوانا من كل شيء وحكس دونها حي وحيصتا هاي دابايصتا حي غريصتا حي عيدانصتا حي وح ولا عرش علي السرير ويد اه دي ادوان وبقل تماشى قفر استاك ايه لا يضحي وان الله اراجوها الدوم كأولي عارش كباك حالك الشيوة وجدتها وان لديها وانت عبق وردها وقومها ايقربة اي حكنتها يسجدون للشمس يو ووحى الهي سيه الهي وحى سيه انت كتا جنب يقرحوا من دون الله الهي سكره وديانه وقرحيه اللهم يجع الشيبان باعه اعمارهم وقرحيه فصدهم ومؤمن من ويسوم وحده فصدهم وك جيد او كلقي عن سميري وضلي حقه لي شيطان با لو احنا شيطان با لو نسبيه ورسولك تقول دعيت دعايش وحكمي ولي وليس الشر شر إليك شرك عليك لو ما نسبيه شيطان هي ما حضر با لو نسى سو الهي كانه قدره وليس شره إليك فصدق معاني الكبير سيدنا كي واودد حقا هيد الهي سبحانه وتعالى مريدتك كل لي او صوم ليله تنوضي ما هيا وداد حقا ما هيان سبحانه استاذ هذا الكسي ورت قال لا يسجدوا ما يسجدان لله إلهي الذي الله يخرج سواره الخطا وحقرسون في السماوات سماء دخي الله سوار والارض بلك قرسون ويعلمهم ما تخفون وما تعلنوا و مخلوق إلهي إلهي يقنوت وعلم له موحد هو ولي وهذا كيس الله يسجد لله إنا من السجود انت قرع السجود يا الله أبور الذي يخرج الخبر واحد صا يش نياج الخطا وحق قرسون ولي الله في السماوات وحق قرسون والارض ويعلم ما تخفون وحق قرسان انسان ولي الله وما تدعون وحق موجهسان الله وإله الله إله إله حق الواقع ولا هو موجها إلا هو موجها فبرعش العظيم وليه وجد كذا الكذب أنت صار لساق هذا يسوى ذاتك مغلين قال هوي وأنا سليمان لعيمان بهذا هذا الكذب صوي فننظر ونفرين أنا أصدق إن أم كنت أنا تايمال كاذبين أبين شيء وأضرب أنا الأقابض كبت بعديه أنا كنت أتوني إذا حدك تايم دب هذا قونه وراء إذا لتك هذا وراغ ده تنال قاك فألقيه إليهم هو انتهت الشيخ يسبق وردها كطر ثم تولى عنه كسر فقوه وحوغاه فانظر فيني انت ذا سوءتك ماذا يرجعون بواحد يكون جوابان جوابته لكي سوء لا يكون جوابان مكان وراغ ده أخيان يدي يددتك اللطة ليه بل سوءه ومر إذا بكتابي هذا وراغ ده تنال لطك فألقيه إليهم كطر ده يشبه وغطر يقول يقول. بغرطوية. ثم تولى عنه كسر طاقه كسر جير فانظر فيه ملايه يرجعونه ورح يكون جوابه يسوع اليه قاله حيث مخي وراغ داخله يا ايها المرض ملاحظني اني انا قلقيه الي والي يسوع اليه كتاب كريم وراغ قرص وراء عجيب وصيقرون تها الخير يسعيوها ققرون اي الله يسعطوه وين انا اغلب رمبه انه كتاب كان من سليمان بكي وانه بسم الله الرحمن الرحيم با waa kitabgan ku qoranay ugu horeeyay ee qasulalaha rasuuliyiin ya arab ya sana ku qoramay hay'a sirriyiin ayu sulaymaan soo qoray calay waa tuun muslimina idinkoo gaansanayeen maada idinkoo islaam oo ka min bay وإنه وراغه بسم الله الرحمن الرحيم معظم كيادة يوحى هو مهمده هو بسم الله الرحمن الرحيم مقعد الله تعالى صاحا خقرا هاي السريسين وهاي السكبرينين على يدرس الواتون المسلمين هاي مادة هيدنكو هوقانسن قاعدوا حيث يا ايها الملأ ملأ انا افتوني في امري جواب السير الى الطريق متان صواني ما كنت ضريمان وهنج قادعة mid goosata amran hattaa tasho amran ay ku toosay dadka rooraga baan horay ha tashado adaa to iska bood booday oo markaa tala geeray oo kan saasnay oo kan dilay oo waxan feejeeyay oo waxa maski raagoway kaas dadka هذا هو هذا هو, هو لكن واحد هو اللي قال يسال قردة جالان، هذا التشتت، مرة آخر هو بخلطين كل هالشيء باسعة، لا هذا حتى يه يه المرة أفتون في أمر بل، هلا يسوي في، إلى كلي في أمر أرنتك، ما كنتوا فريمان وهاين جن قاعدة خمس كم جواصة أمرم حتى تشدون إلا قد إلى جوكتانو قد إلى ترسانو قد إلى قستان قانك أنا كي قانك كما قال جرمس قارو هيدا نحن ورقو يالي لي بقلار رجها أيها وين كفيعين كعرب بينهم ووينك أيه ورب أي كسر هيا الجنس يهان وكفد بينه الديدنن حضنا كميا لي رجها أيها وين كفيع عنتر ثري وانا كنت في و هي كواد قالوا حيد نحن اول قوه الحب لا يولد السوء الاصاص وكثمان ايضا واثبت كشب وهو بالي و اول باش شدين دقاليه هنا ونورن تو يونتو واهو ودي قاليه يسم العرب العربات تطب اصطلاحا العربيه المستعاره بالكلده عرب عربت اصل هي قوه العربيه هذا اسماعيل نبي لك من حول الى ذلك قدر عرب المستعرب أصل ما هيا كيفة دمني نبي إبراهيم يالك في عراق هل <تصفيق> هذا كيفة جميعنا وعربت عجم جنب أصلك هو عربت العربة بذلك لكن أصلك عربت ويوم يالك وانا لقالنا هو أولوباسي سبيب جيسيال بها انصار ينبها وقالوا لقالنا أعد من رسولك صلى الله عليه وسلم يجل هو هو الوجه وحيدا نحن أولو قوة انا ده ملو بالخوغل ليك سعود وحامد ده خوغل الى بامبان لينه مال بامبان هي سنه وكا ساس سنه وروبس جتنا دغاليه هين بان ولا ام ليك لكن ادهي ارينت كلي جرت انا طلبنوده واساوي لكن اديكا ارينت تغم كما بامايستحا فندوري بلا تمر واحد نظر ايصو بل فيري و ادر و احنا فروا يا أن الله قال لهم حي حب نوان لينهاي دعاليهين نوانهاي لكن هو الأمر إليه كي بيدا هذا قاعد أنت كويجي سايق فاندر فيلي مرتمورنا واحد نفرش أمر نصي هذا حتى ترى عن شو ليه نوان يلين قال بحيث إن المروج أغراض بقرب إذا دخلوا قرية حتى أي مجاراة صقناه ويد قال خص صقنا أكس الدنيا مجاراة ويبابية ويخرين وجاءوا عزة أهلي حدرس عزيزين من هنا و بقرمين ما و كم من هنا و حينجي يليان أذلة تد أدام أهو كوالي لا يبقى إنه قد قيد فوان قمران بقيد قيد هذا طالعا لأنه يبقى إنه حبه يسان و كذلك كوان هذا وراقه ينصر قواني يقعون نصاصر يقول سوائنا مركب ماهه هذا يعني أنه بقع الله مرسلة إليه بيت عاقل قادي هذا تربنام بينا مرسلة ورغبة ندريا، أما وندر يا إلين مال من كان عبنا يوم البقرة من سواه من النبي هوس، لو غورهم سلار عارف النبي كان مال وتنا مرسلة ترين بهدية مال فناذرا وانفير بما يدعو المرسل رسوشا عند روح يسع اليمن هاي لا سولافت منوغان ير حالي كان نقدر ان دايان وك خولها كو قنعهن و خول اذي ادر بدم بينه و درت فلما جاء سليمان ان نك اي دفه ايو بدك اي بتسئ متى سليمان او طقان كان قالوا هي اتمدوني 100000 الله إلهي واحد فخيره كان خير بلان إما عطاك واحد إلهي إذنك ينسيب حوالا حقه الله الدين اللي هو إلهي وإسيب حتى يجينك وخشطي الساعة بده واحد دانا وصق قوانا إيو وصد ما البعض السنة السؤال إنكاره كو إنكر أتم دون بمالي فما عطاني الله خير مما عطاكم بل أنتم بهذيتكم إذنك هذية دينا تفرحون سامعوا إذنك إله حوالها لديكم كفر حساو بهذيتكم لا تفرحون كفر حساو ارجع إليه انك لا اصاب تبي كنقل فلنأتي أنهم أن جاءتهم في عيو وأن الله في جنود عظمه لا قرار اللهم أود أن أرهن بها عظمه عظمه أن يسكع لنكره وصع أجه رأيه وانسلا يترود بانوكي رأينا ولننفج جنه وانكسر إلينا منها دلوكا أياما أذلة يقدلينا وهم mustaqbalka iyo wayay yar yar haddii wadaddu waa weeyso moob qoraa iyo way yar yar isla aroor oo kala bandhoolka ka baxnaynaan kana sidii iyo kiree intaana billooyin aan markii as dibnaynaa ay noo aasiyina saas kuwi waxaanu keenaynaa haday ibaan waayaan iyo islaamaha bi hore ay deen ugu qoray لا قبل اللهم اوود اين غرهين بها قيدة مضى ولن نخرج جنهم وانكسرين منها ذلك اي دقيين وثقمان اذلة ايوهو الدليين ومساقرون <تصفيق> قال والسويه نفس الايوان يا ايها المرأة مرأة نتكا الى الجوة ايكم كي نبا يأتيني واجيني ينسي وليس لجوك كي نبا يأتيني ايكيني بعرشها سريرتات خرص يا قبل عن ياتون المسلمين. أيه وإسلام إيمان إيان. لا هؤلاء هو يذكر. هذا أنا وخذ وانجح. وأحولين سيف عن السنيبان. أنت نقيم أيه وإسلامة. شو حوالك إنه قبنا إنك لا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا وحول يهود كيا كيف وراي سي حلال النغلان اي كينه يا عرش جدي ويناو ايكم يا توني ما ارى من كان يسيدي بدل كان يسيدي جدي انت له ايكم كينه بيئه توني اي كينه يا بعرشها سريتي بقرتي اليده قبل ان يتوني انت يمن كور مسلمين يغوا اسلام قال اعتريتم متقال هو قال وليهم التمرده وامرها على وفلاغها ويو نل جندي لان ما عارف كان سو مرى كي كبح هذا عيسى وكيله سبحانه وتعالى علاما وغبني مركه جنان الاسلام ولي وهاين او قال او عادو انا اتي انا ارشغدي كو قبل ان تقوم انت عن كور من مقامه كما شاء الفرده لا عاشب الالدهب يوحن يوحن قلت ترى بلنبوك الكوين حتى وها قفر فورمها يسوي سيسو قم استرمان بوكين وآمن بانا حبنا وانا وانا وانسوقها ذكراته كاس الجنكي قال كاساسو قال الذي عنده علم من الكتاب كي اكتسوها علمك كتاب كحاجس اسم الهي ايوين ايو يقاني اصح للمسلم وانا سلاسو كي اكتسوها علمك كتاب كحاجسه كي يقاني أنا أتيك من المسلم هو إنسي أنا, أنا أتيك, أتيك كوكينا يجب به أرشقها قبل أن يبتدك أنتو صنقون إليك حقاك أطرفك إيش هذا الوقت ما شعب فيهرنا أنت أدو إيكا سيجد تاني أوه ما الكراك في أيام كوكينا يجب إذا كنت أجري إنت أجتاك يوح لغاية أنه منذبنا أن واحد سيوها فكتهاي أيام قال وحبي الذي عنده علم من الكتاب أنا عني أأتيك كوكيني به عرشي قبل أن يتد انتو تنصوى النقوة النقوة إليك حق عقا طرفك إشعظ انت أن ناشى عليها الضخيرنية كسوى النقوة أي أنكيني فلما جعاه النبي سليمان مركو عرقي مستقرا يسوى الصبع عنده أبتي سوى عرشي إي صريرتي قال في هذا من فضل ربي مركز طوح وهرب إلهي سبحانه وتعالى الكشف لنا وانا واحد والله المروض والبوزي قال انه يرضى انك اله اوهر ايو لا زيدانك اوهر ايو هذا من حضر ربي واحد اوهر لا رعب اله ايسي محق اله يضب اله يريسي وضب اله يكر مريساسي حتى ضب المشكلة دي ابن صعيب كل عجلت هنا ضب وان كقر يساعد اكتع الاخباء وثا ينتهي قال لي ياتي ورسولك انا صلى الله في عليه في ريوي من فضل mid aworka laaga qablay waxaa qoray sunyo kaaga madbanyo ka dariyo wakaas oo sanweeyo samiska sidee aworka an xoolaha ha fiiriyo rasuulka mid ka hoosay daliga ajdaru ala tadaru ni'matallahi aleikum iyo soo sa sa hadha nina la yareysna ni'mat ilaahay ilaayniyo waligaa ka saqan kaasay ni'mat ilaahay wal xaqrayso nina si lahayn wax u qorteen baad u malaynaynaa lagaado si la mar walba kan ka hoosay faqir tani ba ka soo sayo wax ka soo dhaysato mid ربع ka soo sayo roba ka soo roo kooyee noo jiruu marka nucmud ilaahi ba ku shukriney laga dad ka ka koray kelasana nucmud ilaahi wal haqrayi ayyo sallallahu alayhi wasallam taasa haqina nucmud ilaahi haqina سبحانه marku arkay baantii u ati sayayna markii oo هل كان يتمنى الى الهي لما هو الى كل شيء يقدر ويطرف الطعام بكوكه فلما فقاه مركو عركو النبي سليمان فقاه عرشك مركو عركو صريرتي مستقرا حاليا مستقرا ويا قال عنده اقتصى قالوا هذا وحن عرشي هلكي يلوح جاوبا بسنوغز يلوان هو كلافوكي من فضل ربي وفضلك يا صبك وقال لقد ربك يجيسي ليبلوني وحن وحن يجيسي ليبلوني لي سويم متحانو سا سا رسوله نمرتو وحا لو سيه وا مشان ها سي عنها شوف حق اا حق فرحك كل شكري وي ها فرحتهم ها اا تروحوا انت فرحين ومرك يبدا فكر اي اكرام بخير من كلا ذهب اا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وحا وحو دعه وليسمح له والسعاد او روح واحد جيعي له سيامه وواحد ميعي له هلو واسينا لبداو يجي مركز ما من حد إلا وهو يفرح ويحجن مجر دوا نصاصه يا حقيقة صح الملكين بيأجر المرقى يسوي أصول صلى الله عليه وسلم بأمرقى هذا الدعوين عاجل المرقى يهو. وأخذ سيدي سونا يا خنجر أصول صلى الله عليه وسلم ولكن يجعلوا فنعنوا يحاولوا يجعلوا شكر شكرا مركب طالعا إلهيك وشكرا عرب كغشف فعل كغشف لله يسوي فعرب بط قلبه كغشف لله وقروح وإلهيك وكثير ادعالوا فرحكم شكرا وحزنكم صبرا لماذا مركبكم قدعانا صغيروا صغيروا صغيروا مركب حولي اللي يبنوا واني وامتحاووا الله سبحانه وسعروا ووهي امتحاوه اشكروا امتحا لان شكريه انعود الهي الجرم وايو لو اصل الهي فيه سبحانه المتكار واحد كستو ادوم دلشان واساسه وامتحاوه هدو وحي النفط جعشها وخير اي هذا اي اي ادي وحي النفط جعشها وشارع الارج الله يمكنك إمتعان ليبلواني إلهي وحاو فل يا وحبيسي وحاو مر والبكر لأيو سيقالي دادك اللي إيده ليسيني ليبلواني وامتعاني إلهي أشكره إلهي سبحانه وتعالى قال موجينا يسوي واحد وحبي الشكرية هي هي أما كفور إنه النعمة الإلهي كو كفرين أيوه أنجرمه هاي وما فإن فإن شكره فإنه فإنه أشكر النفسي وعنه السلام وحبي الشكرية وإله يوحصي كل شجرة فيناش كل نسي إله يحوق طري ما هي يسوم بالنسي سحترصي عظم بالنقتل كل شجرة شجرة عظم بحقوقها وناي عدة كرها وحقوقها من إله ميس ومن كفر خطي الكفريون نعند إله الكفريون جرموا وعينا ربي غني وكرم إله عدنا وابع وغني وكرم ومذول رب سبحانه وتعالى ويسكلي كرامه جماعه شرف تعالى وحني مرة والنبي صلى الله عليه وسلم نكروا ciyaaddu istaago yahay ay aragto waana aqli badan oo taayay wax laga bedelay haddii laan soo socod dhaydoon haddana wax waligaa dhan faydh dhayla meel fog buu yaalay kan mahay yawa kaasar fiir bal waxa taqay ku sameey qodobka iyo yawa ka iyo meela iyo wax ka bedal beddel ta sameey bal garan waxay ku garawaydo ku sameey nakirul ah waxayna garaneen oo ku لها او انت سوسو عطى بلقيسة لو يسوسو عطى عرشع صار يكتب نحكب الدلم ننظروا وافرنا يناضي وامتحان اتهتدي هنا الجرطي ام تكون هنا احطم من الذين لا يهتدون كون ينجرين او انحقر البلنب على يقش بل امتحانه باجي احكب الدلم هنا الجرطي هنا جرنوي فلما اتجاعد مالك يكمل قيل او حقلي هكذا عرشك كان مع عرش عقبة عرش غسلنا وكلمية وحق المدينة وحق ليه عرش او مكان وكلمة عرش او وحده ورين ان كان يحق الصوايس كان يوكع ايه وحق عرش في عم الله يوقع الشياء الى نبي سليمان انتوه وينديه ما استهن وكلمة قالوا كان هو يساجي وادموده مالعقل يالا فيه يساجي وادموده ويساجي مدهن كانوا وكلم معهن ويسيروهن ووكوا بحيثتني ما كشف كرتوي وهي لوش ذاك يحكي صدقناه صحيح كأنه هو وطينا وعند رسول الله هو نلسي اللي. العلم نلسي من, من قبل هيظهرت والله يا هذا يا عقلك هذا والله يا وقنا مسلمين يظهر يظهر صار عربان سلام ما هي مسلمين بنى وسدها ما كانت تعود من دونه يظهر صار عربان هيله عبودي كبر بنغو الرماي على وسدها وعذابه لا يكجدي ما كان روحه mid مدعوا من دار الله إنها يلو كانت من قوم الكافرين ضد كدة عجته جارة هذا ضد كدة عجته سئها ما كرس دا دا من تناه روح صحيح كده يعني شو هو ساويها وان قانه استوى ضد حد الكعبون صلاة الكوفة الله سعى الكهف سمعيا مريم سوي حيرتان سويج حيرتان سوي وك هذا ضد بسطو مرة ولا كده ضح ضح جوز صار مقانه قالوا يحييها وين صار من hadda ay dadka ay ka nooreyd baba gaala oo salaamayn xarag ina aqraha wax yar ah waxaanu u kamid waxa masaraxda iyo madaxda uu ku kala gartu kamidii oo raacaalaba inta baano wax fiican oo xaqiiqina raacay u baahan de laakiin adan hay xaqraalaba maasho dadu xaqboolin oo badal gelo gaaraay dadkan wadayeen و سدها النبي سليمان و كجيدي ما كانت تعبد من منه لا يتعبده إله غير كيها إسلام بينما قدته و إله و كجيدي لكن فصل كهرباء مناصر و اللهبه لنهي و سدها إنه إله عبده و سكع إله و كسجيدي و كعوده ربنا يمره ما كان الله يتعبده من عبده من جيدي الله إنه إله من قوم كافر و أدع الله كم العبد قيل و لها و قد كسرين ان الهي كريه وقران ايو اي اي الشيقان وي هو من تحامل ومجد اوهين صار على البدن ووكا اصد ko رويه ويتصاصه كلالي وصعد ابتل قوابك وحيكون كناب بضان ايو وكا ايو ويبر بينه وقارب وحسن الشيقان لكن ما احده واحد صح اوه اوه الهي سبحانه نصر قيل لهذا خول الصحر cinni ba waxa uu sameeyay jira waxa uu sameeyaan ee guriga aqmiga shaha ka dhigan qashad qashada waxa uu soo dhana walaar bar soconayaan oo qaxad qashadana waxa uu halkan soo marbaali qeela la hadh kulis sah guriga weyn fog sadexi يمجح سوبى milligram بأنهم تم فيه المرسألة هنا تحبير انه لا يقول أننا نحب لكم فيه بأنو آكم سuarيني يجرميي حقلكمو charge ند relation Susan Bala, OlÍñab ascom,ました Sinanaj 3 It's only a twisted artist and a social signaya out there. Coleل أنا إ general, dentali, what the waxaa aqdig loga dhigay min qawaaniin qoroda looga dhigacdig wajin baa waxa sameyn kara baad halka ay haba nidaamka marka hadda adduunka inuu kaga orayo waxaan kala insaniisan wa islaam wax ilaahay si wax ka badan buhaysta gurigiisa wakaas wa aso guriga ka soconayaan biyo haddana korkii ka markaas ay ila ugu badanna way galnooda iyo dad gaalay inay la noqon islaamba iyo meel xaq joogin baa ربي u diiray oo ka ila rabiyay inaa kaan noqon kaafir qila waxa qala waxii nabi suleyman inuu waxa hadiya u malee sharxan waaguri oo mamaradun waxa lagu aqday min qawaalida qolodo qaad waxay ka rabayow inii daramta nafsii marka hadiya dhayrka caawidayo aanu bareeyaan faasnaayo waka waxan iyo وان خلدناوه ظلمت النفس واسلامت مع سليمان وان اسلامي سليمان نعيز لله رب العالمين بك اله هو رب اسلامي اوه واسلام حتى وحكي عن الدونك كيرا يو قال ولا قد هذا انا قصد يقولوا ما طيب ايه بالقس قبضه في ينوي الله سليمان ولا قد ارسلنا والله قد ارسلنا واندر اله تمود تمود حقه اخاهم ريس تمود حقه اوه اخاهم ورالكو الله انا اع عبدوا العني الله. عبد الله. عبد الله. الله إلهي فإذاهم ووياه وفريضاني ربك هو يختسمون فو أنا دوي راعنا هذا يرابان فو قالوا النبي صلى يا قوم لما تستعجلون بالسياج من حد علىك أنت من حد إلهي وعلى قبل الحصنة إن حيستقر سيأله الرحمن عذابكم حذ بالطلب قبل الحصنة إن حيستقر ما إلهي ما حيشر لا <تسجد> تستغفرون الله اله مد بتك وديس سنه او توت كانت قالكم فحمون سلايدن كنحاي قالوا فائدة طيرنا بك كوبا فايسن وبيون معك بك كولجرن وان باسيسن ادي يكو ان كو سوودو ما ختمادان بو بريانو نوو دعيي سباب ك يراادين قوري يراادين برواتا يراستو كا دعيي ودكي كلان ت게دوا فيسلافه اوغا جاتيد ادي باسيسن قالوا طيركم عند الله وحار أنا يقول بعض يباه ليش يقول إلهي حقي سقيم أنا وحمر خير بمن وردين بمن ورد إلهي سبحان الله رمين في طاعة ندين ورد بل أنتم من ذينكم قوم أنطوت أنقران واحد أنا يجيب بعض الإنسان واحد من القراء شدنا وكان في المدينة يبالي ما جاء له حارض يراه تسعة الراد سجال يكتب دون قرادة رك التساع ولا يسرق داب أنت شرق كشرقي ما جاء دنوين طوان رحول شروا بغيانا من الخريبان ويأمني كذلك قال ودلايه سجيدان وقاسوا بمشاكل وبرب سقال كذلك شو حباب في سنجلي وعلى الله سبحانه وتعالى ما قاله بحيانا تسحة الرهب منه يسدون فلاده ولا يسدونه قالوا سقال كيو انت هي السلطة كان اياه الحايدان اقاسموا السلطة بإله إلهي السلطة لأنه وان بلاينا عاوه وان لو غيرك فان عاونا اللهين وان هو ثم رائما قولنا وحان بحينا الولي الضربة بكيوها ما شهدنا ما نقوبجوها مالك عالي غير كيسي يسوي ماشي كويه لكثمين وينا لسادقونا ساسا مكوض عرمي انتي صوتا جانبا ساسا كوشي رائمو مجرد غاسا يصنعي حيث دهان هادا وسينا قايفتا قايفتا قايفتا قايفا الشريم وينا نبتل انه ساسا مكوض عرمو عاوان كان مرنو مركي اللي نواقب صلاة ما لنا وحد ما نوح الكوفي إلهي سبحانه وتعالى أركي المغرب يوجاس موجو فقاسمو بيد سدارت بالله إن قانس لا سناوي رفول علقت ردق عوايان مرينايو وارو ثم لنا قرانا وهم كلنا هنا ما, ما نجوب جو Mehän kuen reaktion, se ei ole kissa, vaan se on se, että on makkaru, vai se on makkaru, vai se on makkaru, vai se on makkaru, vai se on makkaru, vai se on makkaru, se se أنا دمرناهم وصلى عالقادي ويقال البابي تبدير كواه واحد مركي اللي بدون بصلا قد وانت تتفاج بيهودي وقومهم نواهن رعين اجمعين لان قولوا اهل الشرب يا حي يقوم بقى شركة اوهن بحره ايه قوم قولوا بقال يا حيون ايهن انت توجيهين تلك توجيه. اوهن توجيه. كاس والشركة اوهن ملاحظة يا حي هي قوم قولوا بقى بنا برسيل ناشا مكر يقولوا كيف كان فتلك هو علي فاس بيوتهم وجريه خاوية وفار بره جريه لا مدبب هذا وجه يعني بره بره تمين بدبس إلا تامنت لججاره جريه الواحون إلا الله هو علي سبحانه, وتعال. سبحانه وتعالى بما ظلمه ظلم يقال ماذي يوجه استمني سبت بجري فارف النقل ظلمه بجري ساس وكان دق يدل كون رفض ظلمه دتك ظلمه إلهي ظلمه أوه ظلمه سبحانه وتعالى لا بو ايي الله صرا لا هذه صحيحه سوء عقاب الى اله الا كان لو قبطا ويرخي له لمستور هل لو قبطا ما من الظلم لا تكا اله سبحانه ظلم حتى حيوانا غير انت المؤمن انت اسكبا يغسق يغسق ما يراي كوسق ما هي ايو رحم جويس اما اعرضوا اجني لو هذه اكو صواب اني انا كميت بوغي بما الظلم يقول هو او خار بما ظلم علموا waxaa kusugan waxa niman كل عي dhacay xeer tamud la dambay ayad baa kostaaban ciibraah kostaaban لكن aqoon baa kusugan laakiin ayad ugu sugan tahay lacum iyo calamoo waan jeeyna waan badbaadinay annu ku ilaahay ya rasul fi sakhn bayo ya raayo noob saag le soo day waba bayn oo kaano ayata ma ku ilaay ka soo day walotan لينتم يا بلال يا محسن وأنتم تفسرون، يدنكو أجيلا واحدين واحدين من دينك قايسا، إن خد دوا اللاقتا ولا مشرس حارض كسر ضعيلك عند أنتم، وواحد راح أنتم، أينك بينكم لفتت من الحجار ومرجع أولاد الإنسان شهود تنشهود من دون النساء بل أنتم بينكم ما آخذ واحد لا أنتم بينكم تجهلون. ضد قماتي وأحمقين باتي نروح عامل قاله وإحنا ولا نصر عذر غير والله أعلمه